هذه الأغنية هي عبارة عن سلوان وبصيص نور ورسالة موجهة لشخص يعيش همما بسبب ضائقة حلت به ظهر ذلك من خلال تجهم من وعدم التفاعل الإيجابي والظهور بمنظر اليائس والمتضايق بالإضافة إلى تأزمه الداخلي ورؤيته لكل شيء على أنه أسود بسبب هذه المؤ... يعني فيض بالحيط وحرصاً مننا على سلامته سنقدم له بیت شاید بزعفران و یا الله. نفرگر هلا لحظ خلی نی فارفیش یعنی انسکر فرفش هونها بتهون ريح حالك ليش زعلان خلي البسم كبير تكون خدلك شاي بزعفران فرفش هونها بتهون حالك لا تخبيها لا تخفيها شوفها شو حلوة مفروضي البسني احلى شي فيها لا تسكرها لا تطفيها لا تخبيها لا تخفيها شوفها شو حلوة مفروضي البسني أحلى شي فيها كيف شوقها بتقول ريح حالك لسه عالم خلي البسم كبير تكون خلك شايف صفاء من أصعب الاشياء بهالدنيا أنك تكون معصي بس مش عارف من شو تبسم شوف الحزن يروح والأفراح تلوح تلوح طير الأمسي يغني غناني يهدى القلب تهدر روحة تبسم شوفي الحزن يروح والأفراح تلوح تلوح طير الأمسي يغني غناني يهدى القلب تهدر روحة على شو عم الملك دراما الناسو وناس أبلك يا The moment. درام ناس و ناس و قبل القيامه كانت من بعد درام كانت و من بعد فتحت ناس و, ناس و, كانت و, و من بعد فتحت <تصفيق> لك بلاشت فرفش حريشك شو هذا؟ <تكلم> <أه> بدي فرفش لك صفحات الماضي معلمين لا تخلي وضعك ميقوس حلمك أقوى من الكابوس روي لي شوي مزاجك وتفائل منك منحوس لا تخلي وضعك ميقوس حلمك أقوى من الكابوس روي لي شوي مزاجك وتفائل منك منحوس هو شوف رألك يا أم منحوس يا ما وضعي منه ميئوس توكل على رب لا يباد بكرب تيجي كلام داد اصبر على المرة هالمرة والحلو جايب ميع توكل على رب لا يباد بكرب تيجي كلام داد اصبر على المرة هالمرة والحلو جايب ميع خلينا بعد نحط ايك كان كم تركنه تلات عرفت كيف بيتلحك عالنه تبنع فطبول فطبول فطبول فطبول يا جاهل فطبول شوش بول فطبول لكي رحم جدك كل عمر قوي عشي مش شونزالي زيلة هاركش ريح حالك خلي كبير تكون